وما تفرقو إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولو ل كلمة سبقت من ربك إلى أدل مسمّل قضيا بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ